ان فرعون علا في الارض وجعل اهلنا شيعا يستضعف قائفا يستضعف طائفه منهم يدبح ابناءهم ما يستحيي نساءهم ان انه كان من المفسدين ونريد أن نمُن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى ما إله أمّ موسى أن أرضي فإذا خفت عليه فألقِه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوا من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى ذا إن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ذا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 لِكَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 فَلَمَّا أَنَا أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّ اللَّهِ مَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى مَا أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَرَدٌ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 ان ليلك من الناصحين فخرج منها خائفي يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين ولمما توجهت القاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ما ورد ما أمرنا وجد عليه أمة من الناس يسكون وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما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 فجاء ذا تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاده وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا ذا أبدي استأجره إن قير من استأجرت قوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على ذا أن تأجرني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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلي آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي لعل لي آتكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في المقعات المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إِن وأن الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا, ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم مأسونا فلَيَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بآياتنا ما أنتما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الغالبون فلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بآياتنا بينَتِ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا لا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاوزا أبي من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال في العون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا من على الطين فجعلني صرحا لعلي لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا من الكاذبين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 وجعلناهم أيمتى يدعون إلى النار ويوم القيامة لا نصون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنتهم ويوم القيامة ويوم القيامة هم من المقبوضين.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 وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونًا فتطاول عليهم العمر. وما كنت ثاويا فيه أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا, ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذنادنا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما مما أتاهم لتنذر قوما مما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.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 وَإِذَا يُتَلَعَ عليهم قالوا آمَنَ النَّبِيُّ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُلَاذَائِكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ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 شيئ إذن فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أ فلا تقل أ فما وعدهناه وعدا حسنا فهو لاقيك مما ادعناه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين وَيَوْمَ يُنَادِينَهُمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَالَ الَّذِينَ أَغْوَينَا أَغْوَينَا هُمْ كَمَا غَوِينَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إيانا يَعْبُدُونَ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لكم وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ما اجبتم المرسلين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 نها وسر مدن إلى يوم إمام من إلها غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والميل. نهارا لتسكنوا فيه ولتبتغو لتسكنوا فيه ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون ويوم ينادين فيقول أين شركائ الذين كنتم تزعمون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 قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون ان له لدنوا عظيما وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبدار الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا ما كانوا بالأمس يقولون يقولون ويك أن إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.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 ومن جاء ابي السيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قُرَّ رَبُّهُ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ نَضِيرًا لِلْكَافِرِينَ